الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العجائب بالعجب العجاب وجعله حاليا من الأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل التطاب والصلاة والسلام على النبي الأواب مولغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب صلاة تدوم إلى يوم الحساب ويكون لنا بها عند الله جلفة وحسن مآل ورعب يقول الله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا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 هي واسطة لعقد في سورة السجدة نحن قلنا أن سورة السجدة عند أكثر علماء العد عبارة عن 30 آية هذه الآية هي الآية رقم 15 من سورة السجدة فهي واسطة عقد هذه السورة وتكاد تنبئ عن محورية هذه الآية هي آية محورية في سورة السجدة ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا إنما هذه أداة حصر إنما أداة حصر والحصر هنا للمبالغة أو القصر هنا للمبالغة يعني هؤلاء بلغوا من الكمال في الإيمان مبلغا عظيما فربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا وربنا يقول إنما يؤمن إمان وإنما يؤمن فالتعبير بالفعل المضارع يدل على التجدد الذي يفهم منه الاستغراق فهذه حال مضطرضة لهؤلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا الجدل. لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يؤمنوا ولم يقل إنما آمنوا لأن الله عز وجل يريد أن يقول إنما يؤمن هذه حالة مضطرضة لهؤلاء حالة دائمة لهؤلاء لذلك عبر بفعل المضارع قال إنما يؤمنوا بآياتنا الذين والذين هذه تفيد العموم تفيد العموم يعني كل من حصلت له هذه الفضيلة فهو داخل في هذا الفضل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا إذا هذه تفيد أنهم متى ما سمعوا الآيات حصل لهم الانفعال بالذكر قال الله تعالى إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا الذين إذا ذكروا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ربنا سبحانه وتعالى عبر عن التذكر بالفعل المبني للمعلوم لماذا؟ يعني ماذا قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. يعني ماذا لم يقل الذين إذا تذكروها لكي يخبرنا الله عز وجل أنه هذا التذكر لا يشترط أن يكون حاصلا منهم وإنما الغرض حصول الانتفاع بالذكر فقد يكون التذكر بتلاوتهم وقد يكون التذكر بسماع من يقرأ ولذلك قال الذين إذا ذكروا بها خرسوا جذا طبعا إنما يؤمنوا بآياتنا اللي هي آيات القرآن المطلو والذين قال الذين إذا ذكروا بها خرسوا جذا فهذي قرين على إن المراد بالآيات هنا آيات القرآن المطلو الذين إذا ذكروا بها يعني حصل لهم الانتفاع بمجرد التذكر سواء كان هذا التذكر منهم أو كان هذا التذكر من غيرهم يعني حصل من غيرهم سمعوا القرآن من غيرهم إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يعني أن هذا السجود يتكرر منهم قال وإذا ذكروا بها خروا سجدا ولحظ أن الله عز وجل عبر عن السجود بالخرور والخرور هو السقوط بشدة ولا يكون الخرور إلا من الأعلى يعني لا يقال خر الجدار وإنما يقال خر السقف فالخرور يكون من أعلى إلى أدنى ويكون بسرعة ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية عن سرعة انفعالهم حين يتذكرون كلام ربهم سبحانه وتعالى حين يذكرون بكلام الله سبحانه وتعالى فإنهم ينفعلون انفعالا كبيرا هذا الانفعال عبر الله عز وجل عنه بقوله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم يعني لم يكن سجودهم عبارة عن هيئة للبدن فحسب وإنما خروا مسبحين حامدين لربهم سبحانه وتعالى والتسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به والحمد هو الثناء عليه ووصفه بالكمال سبحانه وتعالى فسجودهم كان عن معرفة ولم يكن سجودا صوريا ولذلك قال الله عز وجل سجدوا مسبحين حامدين ولم يكن حالا عارضة وإنما نشأ عن شيء خالط قلوبهم ونزلك رب سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا حصل منهم هذا القروء وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون هذا هو هذا هو الذي نشأ عنه هذا السجود والقضوع لله سبحانه وتعالى أن الكبر لم يخالط قلوبهم، وذلك لما تكبر ولعل في هذا إشارة إلى إن التكبر هو الذي حجب إبليس عليه لعنة الله أن يسجد لآدم فالكبر إذا حصل في القلب نقص من السجود نقص من الخضوع لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكئمون وهذه من عزائم السجود في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان إذا قرأ هذه الآية فإنه يسجد يسجد لعظمتها ولمحوريتها أيضا وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جدا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ فهؤلاء خريجوا مدرسة الليل هؤلاء الموصوفين الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات إذا ذكروا, إنما الذين إذا ذكروا بها خروا سجدًا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون هؤلاء خريجوا مدرسة الليل تخرجوا من تلك المدرسة العظيمة التي كانت فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الأمر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ولاحظوا إخواننا إن هي سورة المزمن من أوائل ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قم الليل كله إلا قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد على هذا النصف أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله إنا سنلقي عليك قولا سقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة قراءة القرآن في الليل غير قراءة القرآن في أي وقت آخر لأن الليل هو وقت اجتماع القلب فإذا اجتمع القلب على قراءة كلام الرب سبحانه وتعالى حصل المقصود الأعظم إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حصل له مقام الشهود مقام الشهود أن يشهد كلام الله سبحانه وتعالى أن ينفعل بكلام الله عز وجل ويذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى والتجافى فعل يوحي بمغض وهذه من مفردات القرآن يعني لا يوجد لها مثيل في كلمات القرآن والتجافى كما قلنا فعل يوحي بمغض وقوله تعالى تتجافى هذا يدل على تكرر فعل منهم يعني دية ليست حالا حصلت وانتهت أو أنهم جافوا الفرش وقت دون وقت وإنما ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذا الفعل يتكرر منهم تتجافى جنوبهم تبغض هذه الجنوب التي فيها القلوب وزك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأن القلب هو الذي ينفعل فإذا انفعل القلب أقام تلك الجوارح عن هذه الفرش تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولذلك في حديث معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليك تعبد الله ولا تشرك به شيئا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 جزاء بما كان يعمل ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى جنوبون عن المضاجع والمضاجع, والمضاجع هي الفرش يعني السرير الذي ينام عليه فربنا سبحانه وتعالى يقول أنهم تتجافى جنوبون عن المضاجع لماذا يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا يعني خوفا من عقابه سبحانه وتعالى وطمعا في جزيل ثوابه سبحانه وتعالى فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية ولذلك قال ومما رزقناهم ينفقون وهو داخلنا إن الفكرة إن الإنسان إذا أحسن في العبادة أحسن إلى الخلق الإحسان في عبادة الخالق يجعل الإنسان يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى، وزكرب الله سبحانه وتعالى يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه بهذا فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الصبح ساطع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 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع فكأن هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يعرض بالمشركين الذين يخرون على فروشهم كالبهائن لا يقومون الليل لا يقومون لله سبحانه وتعالى لا يصلون لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هذا هو الداعي هذه هي البواعث التي حركتهم خوفا من الله خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء فيما عند الله عز وجل ويزاك الخليم عليه السلام سمى أمله طمعا أيضا قال والذي أطمعوا أن يغفر لي خطيئة يوم الدين قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الإحسان في العبادة يثمر الإحسان إلى العباد الإحسان في عبادة الله يثمر الإحسان إلى العباد فدليل صحة التعبد والتدين ما حل في قلبه من المرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هناك ذلك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من فقود. فانظروا إلى ما فعله هؤلاء من ترك ملذاتهم لأجل الله سبحانه وتعالى تركوا لذة النوم لله وتركوا لذة المال وتحصيل المال لله سبحانه وتعالى فهذا جامع إنهم تركوا كل لذة لله سبحانه وتعالى وذلك ربنا سبحانه وتعالى عوضهم عوضا عظيما قال فلا تعلم نفس ما أخفي في قراءة الإمام الحمزة رحمه الله فلا تعلم نفس ما أخفي يعني ما أخفي لهم أنا لما يخفيه الله عز وجل ليس كما يخفيه أحد فلا تعلم نفس ما أخفي وفي قراءتنا فلا تعلم نفس ما أخفيه لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القديسي عن عبارة الرب سبحانه وتعالى أعدت العباد الصالحين وهي يفسر هذه الآية أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شه هذه المدركات مدرك البصري والمدرك السمعي والمدرك الخيالي يعني مهما جال الخيال لا يستطيع أن يغسله إلى هؤلاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر له أدنى أهل الجنة منزلة رجل يخرج من الجنة حديث معروف رجل يخرج من الجنة تلفحه النار ترفع له شجرة يقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب مائها فربه سبحانه وتعالى يدني من هذه الشجرة ثم ترفع له شجرة أخرى يقول يا رب أدني من هذه الشجرة حتى يقول الله عز وجل له ما ينصريني منك يا ابن آدم ما الذي يقطع هذا القول يقول يا رب لا أكون أشقى خلقك أدخل من الجنة فربنا سبحانه وتعالى يقول له ادخل الجنة فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة فيقول يا رب وجدتها ملأة فهي مكان أخر واحد أخر واحد يدخل الجنة يقول رب وجدتها ملأ ملأ مكان رب يسوحة عالي يقول أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول هذا العبد الضعيف المسكين يقول للرب سبحانه وتعالى أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيقول الله عز وجل فإن لك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله ولك مشتهت نفسك وقرت عينك وأنت فيها خالد حينئذ قال موسى يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزله فما أعلى أهل الجنة منزله قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبه هذا شيء لا يدخل تحت المدركات لا المدرك البصري ولا المدرك السمعي يعني أنت ما سمعت به أصلاً ولم تره ولا حتى المدرك الخيالي مهما جال قلبك في خيالات النعيم هذا شيء أعظم من ذلك نسأل الله أن يجعل من أهل النعيم المقيم قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي في قراءة الإمام أحمد ما أخفي أنا لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقرة العين قرة العين يعني ما يحصل به الرضا على وجه التمام ما يحصل به الرضا على وجه التمام فتستقر فتستقر العين فيه فتستقر العين فيه قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هم آثروا كل لذة لله سبحانه وتعالى تركوا كل لذة لله سبحانه وتعالى تركوا لذة النوم ولذة المال تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى خضعوا خضوعا تاما وإحنا قلنا إن السجود ليس هيئة تركيبية للإنسان وإنما هي حال للساجد أن يكون غاضعا لله سبحانه وتعالى فلذلك قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون ثم قال سبحانه بحمده أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى كمن كان فاسقا مؤمنا كهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل صفات الكمال فيهم كمن كان فاسقا لا يستوون لا ينبغي أن يستوي أهل الإيمان وأهل الفسق لا ينبغي أن يسوي الإنسان بين أهل الفسق وأهل الطاعة لا ينبغي أن يسوي الإنسان بين أهل الظلم وأهل الحق لا ينبغي أن يسوي الإنسان بين المؤمن والكافر يقول لك عمد بيعمل وبيعمل وبيعمل سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان وكان يفعل في الجاهلية وكذا وكذا فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم دي. فلا يستوي مؤمن ومكافر ابدا ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول اف من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون يعني المكان الذي يؤوى اليه يرجع اليه الانسان نزل والنزل هو ما يعد للضيف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 ثنائيه الذين امنوا وثنائيه الذين فسقوا قال الله عز وجل عن الذين امنوا اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى ونزلا بما كانوا يعمرون واما الذين فسقوا فمؤواهم النار التي كانوا يكذبون بها اذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون واما الذين فسقوا فمؤواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون والعذاب الأدنى هو العذاب في الدنيا كما قال بعض أهل التفسير وهذا تهديد للمشركين أن يصيبهم الله عز وجل بعذاب في الدنيا كما حصل لهم يوم بدر من هزيمة بدر فإن ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون والعذاب الأدنى إخبار أيضا أن عذاب الآخرة لا يبلغ مبلغ عذاب أن, أن لهم عذابا آخر يعني في الدنيا لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة فالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا هذا فيه تهديد لهم لأنهم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم هذا الكلام، ثم قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا ذكرنا في الـ في الـ في, الـ في أول السورة قول الله عزوجل: عالم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يصيبهم بالعذاب لكي يرجعوا إليه. لكي يتوبوا إليه لكي يؤوبوا إليه سبحانه ومحمده قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين